بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول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 وَأَمَّا كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ على الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 فَإِذَا تَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ شِيَآءَ مَا مَكْرُ وَحَاقَ بِآلِ فِعْلٍ عَوْنًا سُوءُ أَن نُرِيَاعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ فِي النَّارِ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 مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ رَتِ بْلُغُ أَشُدَّكُمْ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 اللههُ الذي جَعللَكُم الْأَن عملَلِ تَبْكَبوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأكُلون وَلَكُم فِيهَا مَنَا فِ عول تَبُلُغُ عَلَيهَا حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيهَا وَلَفُلكِ وعلى تُحمَلون وَيُركُمْ آياتِهِ فَأََّ آياتاتِ اللههِ تُكِون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 آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمالهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون